فَكَانَ قَامَ قَوْسٍ أَوْ أَدْنَى فَأُوحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُؤُلَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُلْدَغَى عِنْدَهَا جَنَّةٌ 119. وإذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 113. الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة ضيزى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 الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمعون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء الذين يتنبؤ كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَّتُونَ هاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقا.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 تشأت الأخرى وأنه هو أولا وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك على الأولى وثمود فما أبقى وقوم لوحين من قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفيكته هو فغشاها ما غشا فبأين آلاء ربك تتمارا هذا نذير من ذي النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحتون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله واعبدوا